بسم الله الرحمن الرحيم. قل ا أ ُ و ح ِ ي َ إلَيَّ أَنَّهُ سَمَعَ ْ ت ن َ ف َ ر ً مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ ف َ أ م َ ن َّ ا ب ِ ه ِ و َ ل َ ن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وأنه تعالى جد ربنا متخذ ا ص ا ح ب ة ه ولا ولدا وأنه كان يقول سفي هنا على الله شططا وأن ظلنا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس ي ُ و ُ و ن برجال من الجن فزادهم رهبا وأنهم ظنوا كما ظنتم أ ل ن يبعث الله أحدا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ف َ و َ ج َ د َ ن َ ا ه َ ا م ُ ل ِ ئ َ ت ْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ ي َ ج ِ د َ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ ر َ ب ّ ه ُ م رَشَدًا و أ ن ّ ا من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمننا به. فَمَن يُؤمِن ْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ ب َ خ ْ س َ و ٌ وَلَا ر َ ه َ ق َ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ ا ل ْ ق َ ا س ِ ط ُ و ن َ فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاصطون فكانوا لجهنم محطبا، وألوا استقاموا على الطريق ل َ أ ص ق ي ن ا ه م ما ء ن غ د ق ا لنفتنهم فيه، وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْر رَبِّهِ يَسْلُكُ ع َ ذ َ ا ب ا ص َ ع ِ د ا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه ك ا د و ا يكونون عليه ل ب د ا قل إنما أدع ربي ولا أ ش ر ك و به أحدا قل إنني لا أملك لكم ضر وولا رشدا قل إ ن ي لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسالاته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدٍ فيها أ ب د ا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ن ا ص ر و وأقل ع د ا قل إن أدرى ق ر ي ب ما توعدون أم ي ج ع ل و له ربي أ م د ا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أ ح د ا إلا من ارتضى من الرسول ف إ ن ه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط ب م ا ل د ي ه م وأحصى كل شيء عددا